يشهد الوجد المصطفى بالزلال إن راع الخير هو دايم سعيد يشهد الوجد المصطفى بالزلال إن راع الخير هو دايم سعيد وإن ليسعى إلى الحب الحلال هو هذا الوجد المصفى بالزلال ان راع الخير هو دايم سعيد وان ليس عائل الحب الحل إن راع الخير هو دا سعيد يشهد له وجد المصفى بزلا إن راع الخير هو دا سعيد وإن لا يسعى إلى الحب الحلال هو ترسم العز على عمر المديد واشتبقالك على درب المنال حث سيرك في خطر واي السديد واشتبقالك على درب المنال حث سيرك في خطراي السديد السديد من رب أكيد وأنني يسعى إلى الحب الحلال هو على مثال من رب أكيد صون ذاتك وسعى في وصف الكمال تلتقي باللي تظن انه بعيد صون ذاتك وسعى في وصف الكمال ارفع اكفوفك لبارك بتهال وحمد الله خلق الكون المجيد ارفع اكفوفك لبارك بتهال وحمد الله خلق الكون المجيد يشهد الوجود المصفى بالزياده هر دل و وجد جد المصفى بالذلال ان راع الخير هو دائم سعي وان لا يسعى إلى الحب الحلال هو على من رب لا يسعى هو على ميثان من ربك وأنني سعى إلى الحد الحلاة هو على ميثان من ربك وأنني سعى إلى الحد الحلاة هو على